كان م ن الكاذبين و ي د ر و ع ن ه ا ا ل ع ذ ا ب أ ن تشهد ش ه أربع ا د ا ت ب ا ل ل ه إنه ل م ن ا ل ك ا ي ن و ا ل خ ا م س ة أن غضب ا ل ل ل ه ه ع ي ا إن كان من ا ل ص ا د ق ي ن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 والذي تولى كبره م ن ه لهم م ل عذاب عظيم و ل ا إذ س م ع ت م و ه ظن ا ل م م ؤ ن و و ن ا ل م م ؤ ن ا ت ب أ ف س ه م خ ي ر ا و ق ا ل و ا هذا إفك م ب ي ن ل و ل ا جاءوا ع ل ي ه ه بأربعة ش د ا ء فإذ ل م ي أ ت و ا ا ب ل ش ه د ا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 و ت ح س ب و ن ه ه ي ن ا وهو ع ن د ا ل ل ه ع ظ ي م و ل و ل س م ع ت م ق ل ت م م ا يكون ل ن ا أن ن ت ك ل م ب ه ذ اسماء ب ن الله الحسنى ل يبين الله ل ك موسوعه الآيات ا ل ل ي حكيم م إ النابلسي ذ ي ي و ن أن تشيع للعلوم الاسلاميه ه م ع ذ اسماء ل الله يعلم الحسنى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 ولولا فضل الله ل ع ي ك م و ر ح م ت ه م ا زكى م ن ك م من أحد أ د ب ا و ل ك ن ا للعلوم ه ن ي ش ا ء و ا ل ل ه س م ي ع عليم ولا ي أ ت ل ا و ل الفضل منكم و ا ل س ع ة أ ن يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله, والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا أ ل ا تحبون أ ن يغفر الله لكم والله غفور رحيم الذين ي م و ن ا ل م ح ص ن النابلسي ت ا ا ل ن ا ل ع ن و ا في ا ل د ن ي ا و ا ل آ خ ر ة ولهم ع ذ ا ب ع ظ ي م ي و م ت ش ه د عليهم أ ل س ن ت ه م وأيديهم و أ ر ج ل ه م م ب ا كانوا ي ع م ل و ن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 ولا يبدين زينتهن إ ل ا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إ ل ا ل ب ع و ل ت ه ن أ و آ ب ا ئ ه ن أو آ ب او ء ب ع ل ل ت ه ن و ا ي ب د ي زينتهن ن إ ل ا ل ب ع و ل ت ه ن أ و آبائهن أ و آباء ب ع و ل ت ه ن ن أو أ ب ا ئ ه ن أو أ ب ن ا ئ ه ن أو أ ب ن ا ل س ي ل ه ن أ و إ خ و ا ن ن بني ه أو خ و ا ه ن أ س ل ا ن ي ه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 ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظه للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كانها كوكب تجري ينقد من شجره ة ز ي ت و ن ة ي س و ل ا يكاد غربية ي ز ت ه ا يضيء و ل و لم تمسسه ن ا ر نور ع ل ى نور ي ه د ي ا ل ل ه ل ن و ر ه م ن ي ش ا ء ويضرب ا ل ل ه ا ل أ م ث ا ل ل ل ن ا ه والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله أ ن ت ر ف ع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو و ا ل آ ص ا ل رجال لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله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 الله يرزق م ن يشاء بغير ح س ا ب و ا كفروا ل ذ ي ن أ ع م ا ل ه م ك ر ا ب ب س ي يحسبه ا ل ض م آ ن م الاسلاميه حتى إذا جاءه م ووجد الله ف و ف ا ه ح س ا ب و ا ل ل ه سريع ا ل ح س ا ب أو ك ظ ل م ا ت ف ي بحر ا ل ل ج ي يغشاه م و ج م ن من فوقه موج من فوقه موج س ح الاسلاميه ب ظ م ت بعضها فوق بعض إذا فوق أخرج ي د م يكد ر و ن لم ج ع ل ل ل ا له نورا ف م ا له من ن و ر تر ألم أن الله ي س ب ح ل ه من ا ل س م ا و و ا ت ا ل أ ر والطير ض و صافات كل قد علم صلاته ت قد س ب ي ح ه و ا ل ل ه ع ل ي م ب م ا ي ف ع ل و ولله ن ملك ا ل س م ا و والأرض ا ت وإلى ا ل ل ه ا ل ن ا ل ل ه ي س ي للعلوم ف بينه ي ثم ه ركاما, ركاما فترى ل د ق يخرج ن خ ل ا ل ه وينزل من ا ل س م ا ء م ن جبال ف ي ه ا من برد فيصيب به, من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن ن يشاء يكاد سنى برقه يذهب بالابصار يقلب الله الليل والنهار إ ن في ذلك لعبره ل أ و ل ي الابصار و ا ل ل ه ا ل ن ا ب ن ومنهم ه ل ن ي م للعلوم ن من ه م يمشي ع ل ى أربع يخلق ا ل ل ه م ا ي ش ا ء الله أنزلنا على كل لقد شيء قدير لقد آيات م ب ي ن ا ت و ا ل ل ه يهدي ي من ش ا ء إ ل ى ص ر ا ط م س ت ق ي م و ي ق و ل و ن آ م ن الاسلاميه ب ا ل ه و ب ل ر و و أ ط ع ن ث ت و ل ى فريق م ن م و م ا أ و ل بالمؤمنين ئ ك و إ ذ ا د ع ه ا ل ى ا ل ل ه و ر س و ل ه ل ي بينهم إذا فريق ح ك م منهم م إذا ع ر ض و وإن ن يكن ل ه م ا ل ح ق ي أ ت و ا إ ل ي ه م ذ ع ن ي ن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 ليستخلفنهم في ا ل أ ر ض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم, وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أ م ن ا يعبدونني لا يشركون بي شيئا و موسوعه ن كفر بعد ذلك بعد أ ل ل ئ ك هم ا ا ف ق ن وأقيموا وآتوا أ ي الصلاة الزكاة ط النابلسي ر ر س و و ل لعلكم م ت ح ل ت ح س ن ا ن ك ف ر و للعلوم ج ز ي في ن ا أ ر ض أ و الاسلاميه ه م ا ن ر ص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 غير م ت ت ب بزينة ر ج ا و أ ي س ت ع ف ف ه ا ل ه م و ا ل ل ه س م ي ع ع ل ي م ل ي س ع ل ى الأعمى حرج و ل ا ع ل ى ا ل أ ع ر حرج ج و ل ا على ل ا م ر ي ض حرج ولا على, الأعرج حرج ولا على, المريض حرج ولا على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 فذلك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م و ي و ع لم ذ يذهبوا لم يذهبوا الذين الذين أولئك يستأذنونك ي ؤ موسوعه ن ن بالله و ر ل ل ه فإذا استأذنوك ب ض ش أ ن م لمن فأذن ا س ت ف ر ل ه الله م إ ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م ل ا ت ج ع ل و ا د ع ا ء ا ل ر س و ل بينكم ك د ع ا ء بعضكم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 يوم ي ر ج ع و ن إ ل ي ه فينبئهم ب م ا ع م ل و ا و ا ل ل ه ب ك ل س ي